Huval ladzi ba'asa fil ummin rasulan minhum yatluu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa in الحقوبهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Mithal الذén húmlú a töróta Thum-a lelm yáhminú haka Mithal elhímár yáhminú a sáhra Bíksa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 قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا خُضْيَةُ الصَّلَاةُ فَاتَشِرُّ فِي الْأَرْضِ وَبْتَهُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْتُ جَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُؤُ وَتَرَكُوكَ